بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا, في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس تسجيلات العرضية الإسلامية تقدم يا أيضا َّذ نَ آممًَا قُأَ فُسَكُم وَأَهلكُم النار قُأَ فُسَكُم وَأَهلكُم النارَ وَقُضُهن الناسُوًا عليها ملائكه غلاغ شذاذ لا يعصون الله ما امروا لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون من واجر تلاوات الشيخ محمد ايوب يا نكَفُونَ لا تَعْتَدِي اليَوْم إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَحْمِلُونَ ويحتوي هذا الإصدار على تلاوه لسور يونس ومريم والنمل والحجرات والصف والتحريم